تربحني من بركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 حيّ عنا الصلاة حيّ عنا الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح